هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لدام محيطه بالكافرين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 لا تحملل رِزْقَهَا الله يَرزقُهَا وَإيكُم وَهُو السمع العليم وَل إنِن سَألتَهمم م منن خَلَقَ السَّماواتِ والالأَرب وَسَخَرَ الشَّمسَ وَالقَمََ لاقول الله فَأََّ يُؤْفَكُون الله يَبسُطُ الرزقَالِ مَ يش مِنْ عباده وَيَقِرُ له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 ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أذب الباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه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 فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءا أن كذبوا بآيات الله وكانوا بِهَا يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون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 وَأَمَّ الذيين كفرَرُوا وَكَذَّبُ بآياتنا وَطَا إآخَِةِ فَأون إكَ فٍ عَذابِ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 وَمِنْ آياته أَنْ خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 كُمْ اَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم من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 يَوْمَئِذِي يَصْدَعُونَ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَيُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ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 وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ يَسْمَعُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسيا تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها مِن كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ظَلَالٍ مُّبِينٍ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 وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وَإِن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم إثقال حبة من خردن فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير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 وإذا قيل له اتبعوا مَا أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير